سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان من خضعت لعظمته الرقاب سبحان من ذلت لعزته الصعاب سبحان من لانت سبحان من على فارتبع سبحان من عزف تعالى